وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله ومن يوكله ويوصي إليه يعني واحد مثلا بتقول لي فلان والله جي عايز يشتغل عندي أشغله وانت عارف أقول لك شغله الولد ده أمين أو ما شغلوش الولد ده غير أمين هذا الولد غير أمين هذا الولد يسرقك هذا الولد يعمل كذا يبقى أنا ذكرت بما فيه ولا لا اتنين الولد الذي قيل فيه هذا هو فيه نعم تلاتة الولد يكره ما ذكرت وأنا فيه ولا لا آه لكن هذا مصح هذا إيه هذا مصح وتحذير قال ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك ومن يتحاكم إليه وإذا كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حق حقوق عموم المسلمين ده إذا ده كان في حق خاص يعني مثلا الرجل ده إيه رأيك نقول من عنده أقول لك ما تقولش من عنده وأي واحد عايز يجعي أكل عنده قول له ما تاكلش ليه؟ لأننا الراجل ده شفته بعيني بعيني الكبه بتاعته بتاعتك الكلاب ما تاكلش بالعالم مفهوم الكلام؟ أنا شفته بعيني الراجل ده شفته بعيني الطماطم بتاعته حمضانة صح محمد؟ اه او عطاكم عند الراجل ده عشان الراجل ده أنا شفته بعيني بيعمل دي غيبة ولا نصيحة ده إذا كانت في فرد عام واجب واجب حفاظا على على الصحة الدين أعظم الدين أعظم فما تقول فلان إياك أن تذهب إلى فلان ليه؟ هذا الرجل رجل من أهل البدع وهذا الرجل يخالف منهج السنة ليه؟ لواحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشر واضح الكلام؟ يبقى إذا كان إذا كان في الدنيا في مثل هذا يجب فما بالك إذا كان في في الدين قال به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديوان وغيرهم فلا غيب أن النصح في ذلك أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيح قلنا لمن يا رسول الله قال لله يعني حينما تنصح إنما يكون لله قال ولكتابه النصح لكتابه أن تعلم أحكامه وتتبع ما فيه ولرسوله التصديق بأخباره والعمل بسنته وتعليمها للناس والصبر على الأزى فيه كل ده اسمه معنى إيه؟ النصح لرسوله ولعلمة المسلمين وعامتهم وقد قالوا لعمر بن خطاب في أهل الشورى قال أمر فلانا وفلانا فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه أي في الستة التي اتركها فيهم عمر بن خطاب ثم أجمعه على على عثمان وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث خب بالك من الكلمة إذا كان النصح إيه؟ ايه يا عبد المنجي؟ اذا كان نصح ايه؟ واجباً واجباً في ايه؟ في المصالح الدينية الخاصة والعام مثل ايه؟ نقلت الحديث الذي لا يغلطون او يكذبون يعني ما تقول في هلان؟ فلان كذاب كذاب بقى حديثه. موضوع متروك فلان ضعيف فلان لين فلان كذا يبقى أنا بذكر بما بما فيه صح الكلام؟ طيب ده حكم, حكم واجب نصحا وتحذيرا وحفظا لسنة النبي محمد واضح الكلام كده يبقى مع أنه فيه ما أقول فيه ما أقول ولكن هذا إيه؟ نصحا للأمة قال كما قال يحيى بن سعيد هو الأمصاري سألت مالك والثوري والليس ابن سعد أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ فقالوا بين أمره بين أمره خب بالك من كلمة بين اتنين أمره أمره أي شأنه أي هذا فيه واضح هذا الكلام وقال بعضهم لا أحمد بن حنبل أنه يسقّل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السفهات؟ يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. لو سكت عن الكذابون والوضعون والمتروقين، فمتى يعرف الناس الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ إذا سيختلط كلام النبي بغيره. يبقى هذه من إيه؟ من النصيحة. والبيان تحذير واجب أفهم الكلام بخلاف ما صار للأسف للأسف للأسف المرير في زماننا في طلبة العلم خرجوا عن كثير من منهج السنة بسبب هذا أخرجهم إبليس ولا تتبعوا ليس الشيطان خطوات الشيطان لأن الشيطان لا يأخذك مرة واحدة وإنما يأخذك واحدة تلو الأخرى وبحجة الدين كما أن المبتدع يقع في البدعة بحجة الدين صحيح فالفارق إذا تكلمت تكلم بمصطلحات شرعية دينية شيء واحد يطلع على المنبر يجي يتكلم في واحد على المنبر في خبغ الجمعة بيرد على واحد بيقولها نبدأ بالبردعة نبدأ بيه؟ بيه؟ بالبردعة نبدأ بالبردعة دي فين؟ دي رواه مين دي بقى ولا فين؟ الم... ايه المصطلح؟ ويأخذها منه طلبة اسمهم طلبة علم وهذا فيه انعكاس لأنهم سيعكسون ذلك في المجتمع وستجدهم أخلاقهم انعكس عليهم منه لأن الأخلاق تنعكس يقول لك نبدأ بالبردعة يقول له بقول لك إيه أحسن لك تجيب علو برسيم والله يا جماعة خطبة الجمعة خطبة الجمعة بقول له تجيب علو برسيم وتضربه في الخلاط ها و تضربه الخلاط وكل يوم تشرب منه تشرب منه كام أحمد احمد بيقول له انت تشرب منه ايه ثلاث مرات على الريق افهم الكلام ده ايه هذه نصيحة ان تحذير ان غيبة ام سب ان قذ ام ايه ده ايه سنه ايه واضح كلام هذا هذا سب هذا سبب نفس الله في سلم وترافه <تصفيق> وأنا حينما أسمع ذلك منك أعلم أنك خاول علم الشرعي ما عندكش علم لأن لو عندك علم رصين هترد عليه بعلم وأنا استفيد منك كطالب يعني أنا استفيد منك كطالب وانت بترد يعني خصوم خصوم والله الذي لا خصوم شيخ رسالة الدمية خصومه على كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية لما كان بيرد على الشيعي أسنو على الكتاب ده وكان بيرد عليه رد شيخ يا سيدة لما يجي يمسك واحد بيرد انت ابن قيله لك ايه فكان الطالب له يستفيد أكثر من المردود عليه يقول لك الطالب نفسه بيستفيد لأن ذو الرد أنت بتبين منهج السنة وبتبين ضدها وخصمها لكن لما جاء أنا أشوفك أنه أعملت زي مش عارف الردوان التاني يطلع مثلا عايز يرد على واحد من أهل بدع يقول له يالله مش عارف يا إيه يقول له ده أنت سرقت مش عارف من مين وخدم إيه لا ماذا الأخلاق المتدنية أخلاق الشوارع الأصل عنده بدع بينها وما أكثر ما عندهم لكن بينها لكن تظل ساعة أو ساعتين كاملين في البرسيم والبردعة والحمار والعربية والكصص الفارغة دي ما استفدت أنا ما الذي استفدت ما هو العائد علي الإمام الشاطبي عقد قاعدة في كتابه العظيم الذي لم يكتب له نظير في كتاب الموافقات قال بابه في القاعدة أنه إذا كان هناك العلم الذي لا يبنى عليه عمل فلا يكون لنا لك علم حاجة لا يبنى عليها عمل يبقى هذا إيه لا تفعله لا تتخذ منه شيء وإلا هيكون عمس يعني شيء لا يبنى عليه عمل هيكون إيه عمس واضح الكلام نسأل الله السلامة والعافية ففم هذه لأنها مزلت أقدام ما بازلت يسول لك شيطانك انك بكرة ايه؟ اه بترد على اهل البدعة ويجي الطالب الجاهل الذي لا يدري ما معنى السنة وما معنى العلم الشرعية ده الشيخ النهاردة افهمه افهم ايه بقى ان شاء الله قسمه قسم ايه؟ ايه برسيم و ايه بردعة ثلاثة قبل الري و بعد اللغ عشاء كلام احفالي؟ ما هذا الكلام؟ الاصل ان تبين للناس الذي جاءوا ليحضروا يحضروا إليك ويسمعوا هذا الكلام ويفهموا منهج جسنا في هذه هذه المسألة لو قرأت ردود السلف العلمية الرصينة ستعرف ما عند الناس اليوم نسأل الله الصلاة والعرفان فلا يزين لك شيطانك سوء عملك أن هذا من الدين وإنما إذا أردت أن تتكلم فعليك بالمصطلح الشرعي يتبع القصد والنية قال يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقال بعضهم للإمام أحمد زكرناه قال ومثل يقول ومثل أئمة البدع يقول ابن تيمية مع ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين يبقى تحذير الأمة وتبين أمرهم يبقى ده النصح دي هذه النية كما في القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية القلية الأمور بمقاصدها الأمور بإيه؟ بالمقصود قال حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصل واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل خب بالك من كلمة الإمام أحمد فإنما هو للمين للمسلمين مش لنفسك للمسلمين تحذيرا أن يقع فيها المسلمين مش زي اللي كان بيقول في يوم من الأيام فلان مبتدع ضال ومن لم يلتزم كلامي فهو مبتدع ضال الحمد لله رب العالمين على العافية كل الحمد لله قال فبين أي الإمام أحمد أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء فساد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب يعني فساد استيلاء أهل البدع على مسجد من مساجد الناس أعظم من استيلاء العدو على بلادهم لأن استيلاء العدو المشرك على بلادهم دينهم ما زال عندهم صح ولا لا أما هؤلاء سيستولون وقد يغيرون الناس من سنة إلى, إلى بدع قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فإنها هؤلاء استولوا لم يفسدوا القلوب أي المشركين وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وذلك أن الله يقول في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان هي دي كلمة ابن ثانيمية أهل السنة تكلمون بعلم أنزلنا معهم الكتابة والميزان و... وبعدلة ليقوم الناس بالكسطة وأنزلنا الحديد في كما ذكره فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر وكفى بربك هذه ونصيرة والكتاب هو الأصلة ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكس بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد لذلك أول الجهاد كما قال ابن القيم في زاد المعاد قال وجهدهم به القرآن والسنة جهدهم به جهادا كبيرا إذن يكون بالكتاب وإيه والسنة قال سامنا وأعداء الدين نوعان معايا ها بقول ايه معايا اخر حاجة بقولها ايه ايه بعد كده قلت بقى ايه خليك معايا واعداء الدين نوعان الكفار والمنافقون وقد امر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في ايتين من القرآن فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب اسمع اللي بقى ويلبسونها على الناس أو ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين لذلك متى تصير البدعة؟ بدعة سابقة راسخة بسكوت أهل العلم وبمرور السنين عليها سكوت أهل العلم ما يتكلمون وبمرور السنين على هذه البدعة حتى صارت إيه حتى تصير البدعة سنن قال وبدل الدين كما فسدت دين أهل الكتاب قبلنا فسد دين أهل الكتاب بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله رجل واحد رجل واحد بدل دين المسيح ابن ماريام رجل واحد هو بولس أو شاول وكان رجلا يهوديا كان رجلا يهوديا وأراد أن يفسد على المسيح دينه كصة شوف الحوار ده كله قصة ادم مش عارف ايه وطلع في الجنة وعصى ربه ولما عصى فضل الاله ابنه الوحيد وانزله الى الارض كي يحمل خطايا الناس ثم بعد ذلك ان قام على الصليب والصليب ثم مات ونزل بالقبل ثم قام من بين الاموات وجلس عن يمين الرب ثم يحاكم ويكون هو الديان يوم القيامة المعتقد ده كله منه من بولس من بولس القصة دي ما تلاقيهاش قصة النسوت واللهوت والجزء البشري والجزء الالهي القصة دي مش موجودة عصلا مسيح القصة من القصة قلت له لي من الأربع كتب متى موركوس لوكا يوحنى من الأربع كتب دول القصة دي النسوت واللهوت هاتهالي وليك عندي ألف جنيه دلوقتي هو ما يستطيع أحد لكن من اللي اختلقها هو لس هو اللي اختلق القصة القصة دي كلها هو اللي عملها وكتبها بقى بعد كده في رسالة كورنوسيوس يرسل رسائل الى كورنوسيوس ورسلها تعرف فين وفين وفين كتب كل الكلام ده وصار ايه؟ دينا الناسوت واللهوت؟ لا لا دي قصف لي خالص ده؟ قصف الناسوت؟ يعني الجزء ايه انسان اللهوت اي جزء الاله نظروا كلام؟ جزء الانسان وجزء وجزئه فنزل ابن الرب يعني تعالوا الله ما يقولون ومعه جزء النسوت اللي هو من آدم وجزء اللهود اللي هو من آدم وضع المسلكين طويلة أو كذا النسوت لا ينفصل عن اللهود واللهود لا ينفصل عن, عن النسوت ولا ينفصل النسوب عن اللهود لا يعبدو كفر عند الأرثوذكس لا يعبدو كفر عند الكسوليك مسلك الكسوليك اللي هي أوروبا كنيسة أوروبا اللي هي تكبر في مكان بتكفّر اللي عندنا الشرقية كنيسة الشرقية ينسل كسلوكيجة قرد اسفانت اللي هم الإنجليلين نسل إنجليل بتكفر لكليل كسة طويلة كده تفروب؟ نسل الله السلام برعب فشوف بسبب راجل ايه؟ واحد تبدلق عمر ما كان عليه المسيح قال لهم ده اللي كان على الصليب، ده هو المسيح بنفسه بابل ومازاي على, على الصليب نفسه؟ قال له بقى عشانه وعشان وعشان وصاره يستقر راجل واحد التشيئة ظهر بسبب إن سبب وكان يهودية راجل طرد واحد جماعة التبليغ كلها كانت من ضل واحد محمد الياس جماعة الإخوة كلها كانت من ضل واحد محمد حسن الحسن البن الجهمية كانت من رجل واحد الجعد بن دون المعتزرة كانت من رجل واحد وصل بن عطان واكس. كلها كانت من إيه؟ بسبب واخن إنما ضير وبدل وبدل نسأل الله سلام وقرع فيه إن السنة إلى بضعة ومن دين الإسلام إلى دين الشرك اسمه شاول اسم شاول قال هنا وإذا كان أقوام ليس منافقين لكنهم سمعون للمنافقين قد التبس عليهم أمطبلاً يبقى أهل البدع الذين يتكلمون لهم إيه سمعون لهم سمعون وكلمة سمعون تأتي في الكتاب يعني مستجيبون وفيكم ما؟ وفيكم سمعون لهم لذلك قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا إلا كسل وفطورة ما يخرجوش معهم وفيكم سمعون يبقى أهل البدع بيقولوا كلام هنا بقى يأتي بحث التوفوك والخزران إذا وفقك الله هيأك لسنة وصاحب سنة يبين لك الأمر إذا خذلك الله تكون سماع الله للبدع فتصغي لهم فيستقر ذلك في قلب. صحيح كده اسمع اسمع الآية هيا عبداء وينقصر إليه أفئدة, أفئدة الأفئدة جمع فؤاد والفؤاد أخص من القلب ممكن تقول القلب أعم الفؤاد اللي هو محل التثبيت أو الخزلان كذلك لنثبت به فؤادك فقد يأتي التثبيت أو الخزلان للفؤاد هذا وقد يسمى بالقلب لأنه أخص ولتصغر الإصغاء اللي هو الميلة الميلة مش ميل الجارحة لا ده ميل ايه؟ ولتصغى إليه أفيدا من المزين لن يجبنينا اسمع اللي بعدها بقى وليرضوه وليرضوه يعني هيرضى بالكلام المبتدى ده ما هو انت دول بيستحق يا الناس دي يعني خدت اعتقاد النصرى ولا اعتقاد هنالجول عبيني ازاي؟ لا ده هنا ايه؟ وليرضوه ده راضين بالايه؟ بالكلام ده اسمع وليرضوا ها وليقترف ما هم بقترفوا طرضهم سمعوا واستجابوا ورضوا وطبقوا وعملوا اسمع اللي بعدها بقى ها ولو شاء ربك ما بعد ولو شاء ربك ما فعلوه يعني لو شاء ربك لو وفقهم وما جعلهم يستمعوا له ولو شاء ربك ما فعلوا فزرهم وما استقرون افتراء فزرهم وما يفترون شفت الخزان هو ده طلع على خدوبه فعلم أنها لا تستحق بداية فخذلته فاصغوا لذلك إذا رأيت ذلك أو سمعت هذه البدع، فعلمت ورأيت نثورا وبحثت في الرد عليهم من السنة توفيق وأضله الله على علم الأول ولو علم الله فيه خيرا فأسمعهم هو ده بقى محيين توفيق محيين محمد بسيرين فإن من توفيق الله للعبد يوفقه صاحب السنة يأخذ بيده السب لا توفيق وإن من خزلان الله العبد ها يجعله لصاحب بدعة يأخذ بيديه إلى بدعة ده إيه؟ خزلان خزلان اللهم إني أسألك التوفيق من عرضك قال شيخ الإسلام. اسمعنا لكنهم سمعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زهدوكم إلا خبالة ولا أوضاعوا خلالكم يبغونكم يعني هلقوا بينكم ولا أوضاعوا خلالكم يبغونكم يعني يريدون الفتنة وفيكم سمعون لهم فلابد أيضاً من بيان حال هؤلاء من بيان حال هؤلاء لأنهم يريدون افساد منهج بالسنة لأنه إذا تخلل بين أهل السنة من المنافقين من علم أنه منافق يريد الإيقاع بين أهل السنة يجب التحذير منه لتطهير الطريق بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فإن فيهم إيماناً يُنجِبُم وَلَا تُبُمُ وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تُفسِد الدين فلابد من التحذير من تلك البدع اسمع بقى إيه وَإِن اكْتَضَى يعني وَإِن طُلِدَ ذَلِك ذكرهم وَا وتعيينه ذِكْرُهُمْ وتعيينه هل يجوز تعيين الشخص الذي تريد أن تحذر منه والجواب نعم أعينه ليه تحذير ونصح وأكد دي عندك أوفر حتى تستكر عندك قال بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك الفدع عن منافق لكن قالوها ظنين أنها هدى وأنها خير وأنها دين هم صلينا ذلك يعني هم إيه جهل مع جهلهم بإيه بيدعو لهذه البدع زي جماعة التبليغ زي جماعات موجودة عامة بيدعو لإيه لبدعهم فيهم حركة يتحول كده ويتكلم مفهوم بيدعو وهو هو, هو جاهل بهذه الأصول واضح قال ولم تكن كذلك وجد بيان حالها. هنا وجب بيان حال الجماعات وتحذير الناس منهم مصحبا لدين الله. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتية. رضى قال فتية خطا غلط وكلام غلط ينبغي البيان ولكن في علم. في علم فلان قال كلام غلط وكلام خطأ ما يصح أبداً قوائز كلام جميل أولاً إيه الدليل على غلط؟ صحيح هذا؟ ما قال في اليهود والنصارى؟ قالوا لا يدخل جنة إلى من جنة هدن؟ أو نصارى الله رب العلم ينرد علينا كيفية الرد؟ ما قال واوى لما قالوا كلها هاتو برهد إيه الدليل؟ صحيح كلام؟ ما هو الدليل؟ قال كل إن كان للرحمن ولدهم إياك الزبائن يا من أول العبد يعني استحق شو شو باللي السبب كل إن كان للرحمن فأنا من العابدين لا داعي اول العابدين أنا أول العبد بس الله صل الله عليه هذا وجب بيانه إيه؟ هذا وجب بيان حالهم قال ومن يغلط في الرأي والفتية ومن يغلط في الزهدى والعبادة وإن كان المخطئ المجتهد أغفوراً له خطأه وهو مجلول على اجتهاده تخيل؟ ده ممكن المخطئ هذا يؤجر على اجتهاده لكن أنت هنا بترد للإيه؟ للخطأ الظاهر حتى لا يتعبد في دين الله بكلام ضعيف بكلام غير صحيح فبتبينه لله مش بتبينه عشان الناس تقول النهاردة الشيخ ليه كلم الكلام الرائع عشان يقولوا عني ايه لا اتكلم النهاردة وبين المسألة وعلى كم قوله وعشان يقولوا لا الكلام الناس يدي فينا لا نسشي وكي لا يتعبد ربط العالمين الكلام هو في الدين ربط واضح ايه هنا ايه وجب وجب التحذير منهم يعني مثلاً ايه؟ اسمه اسمه؟ سارة الدين براليوه طلعاً يقول كلامه وهذا شيخ الثاني تنية المعدة وقال وإذا وجد من يضل الناس في دينه فإنما هي عقوبة من رب العالمين شوف شوف كده ايه جدا يقول لك إذا وجد من يضل فهو لطرك فلا من إن إن أبر المصارع من أجد معنا من أجد من أجد نحن نسح نسح علمك ربنا نقول إلي هاكتكفر لي فينا قاله الله هو المسيح الان الأب grand terrorism يوما profes ولم نقول الكم داخلي المارس.. داخلي المريخ dediği للفيديوじゃكر ابي الناقbs 뒤ساش الان ساهم لكنه يعلم هو يعلم بي يقول لك كفر ان الله, والمسيح. كفر إن الله, لك لك الله. هو المسيح الان وينغم kardeşính هو مرابلش كده يا جمعة وانجول يقوله الله وانجود صق刀 بإد لا إلا هو برمان عشان كده ما أتوقعش الكفر إلا على اللي يقوله إيه؟ إنه هو هو الله يقوله إيه؟ باسم الآب والإبن الله يقولون باسم الآب والابن وره القدس إله واحد أمين آه يعني يقول واحد باسم الآب والابن وره القدس إله واحد إله واحد أمين نصرا بيعطاك جدو كتن يثلاث مقالين اللي اقنون السجالية اللي اخرص الاغ والابن والروح القدس والروح القدس ده دخل متأخر دخل متأخر وإلى الأول كانوا بيعتقدوا إيه؟ الابن وإبنه فقط وروح القدس دخل بعد في المجامع اللي جت بعد إيه؟ فقال لك إيه؟ وقال لك إله واحد أجنب قال لك هو. طب خلاص ماشي إحنا مش نتشوف كانت كتير وراغ إيه؟ هم بيعتقدوا بإيه؟ المسيح سلو مش نفش بقى فيه في الإلهية والكسه دي خلاص. يعطوك المسيح السولة وقال تعالى ومعصر ومعهد الومسيح السولة أرى صدق سكت فت دينهم مبني على ثلاث مسولة ثلاثة مسولة أن كتابه هو كلمة الله اثنين على إن المسيح السولة مسيح حتى في مقدمة كتاب فان دايك فبعاً بعد فقال إيه وهذا عهدنا مع إلهنا وربنا يسوع. عهدنا مع إلهنا وربنا يسوع. فشوف أنت هتلاقي ناس وكدة. هنا وجب بيان إيه؟ ما بحاول استقباله بس الله سبحانه. ده كلام في أصول ومسلمات. فيقول لك إيه؟ يقول لك طيب حتى لو قلنا إن هم كفر من هذا الكيف؟ الاه بيقول لك الكتاب ده كلمه بالظبط 2 على موسى تلاف عليه ان يسوع هو الرب فاهم الكلام؟ كده بصوا بيقول لك حتى لو قلنا بأنهم هم ايه بانهم كفر طب قول الأوائل إحنا بنتكلم اللي موجودين بقى فهما الاوائل اللي كانوا موجودين احنا بقى بنتكلم من الايه؟ باللي موجودين دلوقتي ملوش دعوه خالص هو اللي فوق بيكون على أعيان ولا الحكم بما تلبس العين بذاك الشيء. يعني مثلاً لو نزل حكم واحد مثلاً قال الله عز وجل وسلك وسلك في اقطع عينيه. نزلت عشان واحد سرق خلاص كذا؟ هي نزلت عشان عينه هو؟ ولا عشان تلبس بفعل؟ تلبس بفعل؟ فكل من يتلبس بذاك الفعل إلا أن يجلس الله أرضه من عليها يبقى عليه لي. عليه الحكم. عليه الحق صح الكلام؟ إحنا لو مشينا، هنا هم لا طبعا نقول الآن بيتلبسوا بالفعل الذي كان عليه أسلافهم ها صح الكلام؟ لو قلنا دي على المسلمين، لو قلنا دي على المسلمين، اليوم ما يتمد لكم بينكم ما يتمد عليكم عندي وردتم عليكم المسلمين يبقى دي على كلمين؟ على الأوائل أم حسن الله؟ ده كان في الأوائل على النبي محمد؟ كده لازم يفهم القرآن أم حسن؟ ما هو نفس الكلام؟ لكن أنت تسمى مسلم لأفعال وأعمال أنت تعتقدها وتقولها وتفعلها. صعد الكلام؟ اللهم انا عبدك واسلامك. أسم الله ونعمه. أسم الله. قال: فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان بذلك ذلك مخالفة لقوله وعمله. داسعة. ومن علم منه الاجتهاب السائر فلا يجوز أن يذكر على وجه الزلم والتنسيم له فإن الله رفر له خطأ بل يجب لما فيهم الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله في حقوقه من سناء ودعاء وغير ذلك اسمع وإن علم منهم نفاق كما علف نفاق جماعة العهد رسول الله مثل عبد الله ابن أبيه وزويه وكما علم المسلمون نفاق سائر رافضة ابن سبق وأمثاله مثل عبد القدوس ابن حجاج ومحمد بن سعيد المسلوم فهذا يذكر بالنفاق لفهولة بن جميع ذكر أمريكا قال لك وإن كان هناك خلاف سائر فهذا لا يجوز ذكره على وجه التأسيم والشدة يعني مثلا هنتكلم في مسألة مثلا إيه مثلا هل مثل ذكر نكد نظوبه ده لا ورحت المسألة المسألة انت بقول مثلا والله الـ الـ الـ الـ الاحناف وروايل أحمد وهذا ما رجعه شيخ الإسلام الثامية بقى بس اتذكر له القدود وهذا مستقر عليه الثاني خلاص انت رجحت ده لقول النبي عليه الصلاة من ما هو وضع في المنطقة كده تددت ايه؟ ترد على الفريق الثاني الفريق الثاني مالك الشافية أحمد أئمة سنة أئمة في السنة انت بترد عليهم هنا في مسألة ايه؟ في مسألة الفرقة، صح الكلام؟ يبقى ما ينبغي أن تزيد ولا تعتدي كأنك ترد على متابع نعم، لكل مقام المقام ورحت المسألة كده لكن من الأفضل؟ مسألة الفرقة الحدي ممكن، ممكن إنسان من مسألة فرعية فطية ينتقل من الخلاف السائل إلى أن يكون مبتدعاً كيف الكلام؟ قال ابن تايبية واحدة تمنع عليك فإذا وان وعاد وخصت وكفر معاديه على ذلك الساب فكان هذا من جنس أهل الجدع كانت معين المسألة إيه؟ ممكن حدث يا خلاف بن مالك وشافح مالك وآحمد بحريفة حدث في خلاف المسألة مسألة سائرة ممكن نتكلم وناخد فيها وإيه؟ مسألة رسولية وده عامو ده خاصة وانت من مضيّن مسألة لي. لكن ولا هيحدث ده ايه عن مسألة دي ولا وبراء وتكفير وتفسير وتبديع ولا ده من جنس فعل مين؟ ده كده من جنس فعل منه فعلي, فعلي. المسألة. خلق المسألة؟ فهذا يتكى بالنفاق وإن أعلن بالبدع ولم يعلم هل كان منافقت ومؤمنا مخطئا اسمع سكر بما يعلم منه فلا يحل الرجل أن يقف ما ليس له بيعلم يعني هذا الرجل حتى وإن كان أعلن بالبدعة ولكن جاهل بها ينبغي الرد عليها لأنها خطأ ومخالفة وغلط صار ظاهراً قل لي هو رضاً الرجل جاهل أنت بترد عليه، عليها هو جاهل هذا في نفسه هذا في نفسه لكن إذا تعدت البدعة إلى الناس ينبغي بيانه والتحذير منها مصحح للمصريين. قال: ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا أب. إن أصله لذلك وجه الله تعالى دي بقى هي اللي عليها مصدر الدورة. منها. إلا مصدر الدورة دي كلها مصدر كلام شيء ثانية على أصله. الأصل الأول بغير عدوان وظلم ولا تعدى المصطلحات شرعية المقصب الثاني والأصل الثاني اللي عليه الدورة ابتغاء وجه اسمع قال وأن تكون كلمة الله هي العليا إنك تتكلم عشان السنة تكون هي العليا والبدعة هي الزفنة وأن يكون الدين كله لله فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان أزماً وكذلك القاضي والشاهد والمفتي كما قال النبي قاضاته ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار لأنه تكلم بغير علم وأنت إذا كنت جهل أزكت قال ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو فهو في النار وقد قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قُوَّانِينَ بِالْقِسْطِ شهداء لله لمن يعني حينما تقوم قوم لله أن تقوموا لله مسنى وغرادا أو الوالدين والأقربين إن يكن أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا قد من الأياد. بعد ما قال شهداء لله قال بعدها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يعني التميل عن الحق واضح كلام لذلك قال تعالى والذين كفروا براقهم يعدلون، يعني يميلون عن الحق والإسلام إلى الشرك والباطل عدل فلان عن الطريق المستوب، يعني تنحى عنه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إن تلوا اللي هو الكذب لي بالكلام والإعراض كتمان الحق وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله إله كان بما تعملون خبيرا قال ومثله ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبيّن بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكذب محيقا بركة بيعهما تمحك برك بركة أمر الكلام وأمر البعوة قال إن بالك شوف الآية دي هي مدار البعوة وإن تلو أو تعرضوا والدي في الكلام هو الأولى كان في حد مكتبش كل الحق لازه فيه لا تحمله ما لم يكن والاعراض هو كتمان الحق عشان حبيبك وصحبك هنفني لبعد إيه؟ لا، لا ما شفتها بطول نتعاون فينا اتفق معنا ويعجر بعضنا بعضاً فينا اختلاف نتعاون فينا اتفق معنا ويعجر بعضنا بعضاً فينا القائل الذين الفاعلين في الاخوان فقط لا للقائل كل الجماعات وكل الحزبيين وكل أصحاب القهوه قال 10 ثم القائل في ذلك بعلم بأن... انت لا تعب مطرحت انت هم ما دعوش الحجانه ان شاء الله انا بس كده انا عايزين نحفظ الحسنات البعيدة اللي احنا نعملها اللي احنا نعمل حاجة غفة ده هو يدوب الصلوات اللي بتصديها هتروح كمان والطير مع الغيبة والكلام ده اللي يفضل لنا هي ان شاء الله مش كيفية الغفلة اللي احنا عايزين فيها حتى شوية الحسنات اللي نعملوا ماضيع في الكلام وبنحفظ نحفظ عليهم طيب نحافظ عليهم ثم القائل في ذلك بعلم ها بايه لابد له من حسن النية اتكلمنا يا تنتيمية اتكلم في, في الاوصاف العامة والاوصاف الخاصة ويمدغي التحذير والنصيحة والبيان. اسمع بقى اتكلم في القائد ده لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق لقصد العلوم لقصد الايه؟ العلوم الأرض أو الفساد كان بفنزلة الذي يقاتل حمية ورياء ثلاثة أول من صعب النار عالي في الواقار يبتلي ده ملف يبتلي ده ملف يبتلي ده أول من صعب لي بلينه كان يعمل طيب حصر والضبار حصر حصر ما بعدها ما بعدها محصر بعد كل العناء والتعد كله في الاخر يدخل النار ليه؟ ما أحسن ما أحسن, ما أحسن. كان بمنزلة ماء الذي يقاتل حمية من الوريق. وَإِنْ تَكَلَّمَ لِأَدْلِ الله تَعَالَى مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ كَانَ مِنَ الْمُجَاهِبِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَى بَابِ الْأَنْبِيَاءِ خُلَفَاءِ الرُّسُلِ وليس هذا الباب مخالفًا إصبع بها وليس هذا الباب مخالفًا لقوله الغيبة ذكره كأخاكمة لا هذا دا بابه دائم هذا الباب فإن الأخ هو المؤمن والاخ المؤمن ان كان صادقا بكلمة دي بقى بالرساله كلها الاخ المؤمن ان كان صادقا في ايمانه لن يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وان كان فيه شهاده عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالكسب ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والده أو أقربه ومتى كره هذا الحق كان ناقصاً في إيمانه ينقص من أخوته الأخوة تلعب بالزيد بالطرنس الأخوة كمان داخلها الزيادة والنقصان وده الفارق بين الزلة والانحراف لأنه لو كان قال كلماً خطأ زل فيه بيانت له السنة بترده. صاحب الحق السنة ترده أما المنحرف قال شغل سنة المية تعرض لأحمد قال والمبتدع ود المبتدع لو أنه لم تظهر السنة التي تخالف بداعك يا ود إنما تزيده تخيانا. إذ كراهته لذلك لما, يحب لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى والله ورسوله وأحبه أي مردوم ما ده بيان في حسن الايه البيان في الكلام حكم العلم على نفسك بقولها مليون اليوم مرة أما تسمع الكلام ده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 أن يجعل عندك إسقاط العلم لغيرك لا عليك أهم شيء في العلم أنك تحكم العلم على نفسك أهم شيء أن الكلام ده هو لا في حاجة منه ولو على إيه؟ أنفسكم آه كنت مدقاش ده أنا بعد أن أعرفه كنت مدقاش حيسان ترميل ده أنا بعد أن أرسل انه ما في البيت يسير ارد الله بيعطي التوفيقا يحكم العلم على الناس كلمة المتخيفة التوفيق ان يحكم العلم على انك تسمع دا آه الكلام ده هو فلان وفلان وفلان من اول ما خلص الدورة على طول ودطلع على الصفحة وراء منزلها وبعتها له اقول ليه اسمع الكلام ابو حضرتك شوف تيه الاسم كيف بس من دعين على نفسك ولا قو أنفسكم اثنين ابدأ بنفسك اثنين لا تكلف إلا نفسك اثنين إذا أول شيء نجي نفسك أنت الأول نجي نفسك هل أنا سير شيء من ده الطخاري ثم بعد ذلك تنصح غيرك مش تعكس الأمر على غيرك وتنسى نفسك واضح اسمع بقى الحادي عشر فمن الناس يبقى ابن تيمية بدأ الوصف العام الوصف الخاص المصطلح الشرعي حسن النية بعد كده انتقل للشخص المعين لابد أن يحسن نيته بعد كده بقى هيتلتقل لمسألة قال الحادي عشر فمن الناس من يغتاب موافقات لجلسائه وأصحابه، صح، صح. أصلهم قالوا حاجة على الصفحات، وهم أصحابي في فعش. لو قلت لهم كلمة غير دي زعلوا مني، زعلوا مني، ولو زعلوا مني مش هابلوني كويس أو. هيخرجوا من صفحيته أو مش هيدعموني أو مش هيكلموني كويس أو مليون أول من دي في هند اسمع بقى فمن الناس من يغتابوا موافقة لجلسائه اتنين وأصحابه تلاتة وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون هو بريء من هذا الكلام لكن ما يقدرش إيه, إيه خلاص اسكت إذا علمت أنه سيأتي عليك ضرر عظيم من قتل أو ضرب أو أو فأقل شيء أن لكن لا توافق أو تبتسم فضلا عنك تستطيع أن تتكلم وهذا هو الغالب قال مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون تعرف زي الحسن البصري كذا؟ ما ذكر أبو داود السجستاني في سننه اللي احنا بنشرحه هنا يوم السبت في كتاب السنة لما قال أحد السلف